طاب عين لينا والحور هناجينه محبوب الغالي اله بايجليالينا والحب ينجينا طاب <تصفيق> هله والحب اها محبوب للغالي يا محبوبنا الغالي يا الهادي للجالي محبوبنا الغالي هل طاب محبوبنا الغالي والحب نجلس والحب والله, والله طاب السهر يا الهادي هاي الليالي هاي الليالي أها والماء يصنع للنبي يا ويل طاب السهر يا الهادي هاي الليالي والله على النبي يا وله والله قرآن حبك عفظ بتاوي له ها قلبه لساني عايم بترتيله تهديني على الحوب تدليني هو تعليق تهديني تدليني بهالقى امالي يا الهادي للتالى فيهاالقى امالي يا الهادي للتالى والحوب يلاجعنا والحوب طابت لها طابت لها والحوب هل تطابت لها والحوب يا الهادي للتالى محبوبنا الغالي هي الهادي للتالي محبوبنا الغالي والحب يناجينا والحب لشعر اهل البيت حاكم الامير اه دربوا الهوى رضوا كبر بعيوني واهل الجهل خليهم يلوموني او حتى اذا منب انا يحسبوني اه ما جزء من حبك لا ولا والله لو مو كانوا احياء بالدنيا لو مو كانوا بالدنيا ما يبتدل حالي يا الهادي للتالي ما ي يا الهادي للتالي والحوب يا ناجينا والحوب nós والحوب يا ناجينا والحوب والحوب يا, والحوب, يا والحوب والحوب